وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفًا فَلَا تَأْخُذُوا مِاْهَا شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تاخذونه وقد افضوا بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف